ذو قُوَّةٍ أيَّامَ مَعْدُودَةٍ عَلَى الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ one room <laughs> Oh. No. فَمَنْ شَيْدَ مِنْكُمُ الشَّرَفَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَامَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى You oh, see? Huan What is the Jesus mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. What is this uh Thank you. on mm -hmm. الآن باشرون وابتروا ما كتب الله لكم <تصفيق> كحدود الله فما تقرموها كذلك يبجن الله